أَعْبُدُنَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعَتْهَا أُولَاء حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا بِهِ كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك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 لَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بُيُوتَهُمْ لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ بُيُوتَهُمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِمُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا نَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ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 أَوْ نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ لَحَقًّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَاسْتَمْسِكْ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لذكر لك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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذاب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فلما آسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم أجمعين فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين